لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم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 وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين 141- ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون 142- إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم, فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة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 Məəl, ləyətlərəkəm bəhə, və yüðhib ənkəm rəjizəl-şəyitəm.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 اقول الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب ذلك فذوقوه وان للكافرين عذابا نار يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا للقتال الا متحرفا لقتال أو متحيزا الى فئه أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير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 وَلَو عَمَ اللهَّهُ فِيهم خَيرَ ل أسَعَهُم وَلَوْ أسممَعهُم لَتَوَّهُم مارضون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلْرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحِييكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ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 بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُم تَشْكُرُونَ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 يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وهم يصدون عن المسجد وما كانوا إ أَوْلِيياُهُ إِللاامُتَّقُونَ وَلاِا كثَرَهُم لا يَعلمون وَمَا كانَانَ صَلَتهُم ذَبَيْيتِ إِللاا مُكان أَنْ وَتَصِْيهَا فَذوقُ الْعَذاَابَ بِمَا كُ تُمْ تَكفرُرون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 أَّ تَتكون عَلَيْهٍِ حَصرَةَثَُّ يُغْلَبون وََّذِينَ كَفرَرون إلَ جَهََّمَ يُحشَرون لَمِي زَلَّهُ الخَبثَ مِنَ الطَّبِ وَيَجْعَلَ الْ الخَبثَ بعْضَهُ عَى بعضض وَيجعل الْ الخَبثَ بَعَهُ عَى بعضَعض فَيَركُمَهُ جَع فَيَركمَهُ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 وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَبِنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَبْدِنَا وَمَا على عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يوم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 نَارًا وَرَآءَ النَّاسِ وَرَآءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سبيل الله والله بما يعملون محيق واتزين لهم الشيطان اعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم فلما ترى ات فئاتنا تص على عقبي نكص على عقبي وقال اني بريء منكم اني ما لا ترون إني خاف الله والله شديد العقاب اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غروا هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فان الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم واذ رأهم يضربون وجوههم وادبارهم وذوقوا عذاب الخريق ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد كذا بألف العون والذين من قبلهم كفروا بايات الله كفروا بايات الله فاخذهم الله بذنوبهم ان الله قوي شديد العقاب ذلك بان الله لم يقم غير النعمه انعمها على قوم حتى يغيروا حتى يغيروا لانفسهم حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ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 ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لا يَتَّقُونَ فَإِنَّ تَثَقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَن خَلْفَهُمْ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَن خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَإِنْ تَخَفْنَا مِنْ قَوْمٍ خيانة فانبذ إليهم فَذِذ إِلَيْهِ على سَواء إِ اللَّهَ لا يحببّ الْخَائِنِين وَلَا يَحْسَبَ الذيذينَ كَفَروا سَبَقُ وَلَا يَحسَبَ الذيذينَ كَفَروا سَبَقُ إنِهُم لا يُعْجزون وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَ هُمُّ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إليكم, إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ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 الَّذِينَ اتَّبَعَوا قُلُوبُهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ يَا 178- يا النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين 179- يا أيها النبي حرّض المؤمنين على القتال 170- إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين 171- وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا من وَاللَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ الآن خفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنَ وَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْمِ اللَّهِ 124-والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض 126-تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة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 الصرائ يعَلََِّهُ ف قُلوبِكُم خَير إ عَلَ مِلههُ ف قُلوبِكُم خَيرَي يُؤْتِكُم خَييرًا مَِّا أُقِذَمِكُم وَيَوفِ لكم واللهَّهُ غَفُور الرحيم وَإ يريد خِييانَتَكَ فَقَد خانوا اللهَّه مِن قَبللُ فَأَمْكَنَ منِنهُم واللهَّهُ عَم حَكم.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 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مَا لَكُمْ مِنْ وَلا يَتَهَنَّ مِن شَيْءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ مِنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 حقا لهم مغفرة ورزق كريم لهم مغفرة ورزق كريم